وَاتَّقُ اللهَّه وَعَلَى اللهَّهِ فَلَتَ وَكَّرِمُؤمِنُود وَلَقَدَ أَخَذَ اللَّهُ مثَاقَدَنِي إسْر لَ وَبَسْنَ مِنهُ مُسْنَي عشَر نَ قِيبَا وَقَالَ الللهَّهُ إِ مَاكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكثرن نعنكم سيئاتكم ولأدخلنكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يَحْذِفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَقْطَعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ